بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والغسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لبي حجر ألم تغى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي نجاب الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فخف عليهم ربك سوف عذاد إن ربك لبي المرصاد اَمَّنِ ٱلَّذِىٓ إِذَا مَسَّهُ ٱلضُرُّ دَعَا رَبَّهُۥ فَكَشَفَ عَنْهُ ضُرَّهُۥ وَمَن يُسْرِهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَسَّهُ عَلَيْهِ رزقه فَيَقُولُ رَبِّ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحافون على طعام المسكين وتاكلون السرعه اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم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 ولا ينفق وتاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ